وَقَالُوا كُونُوا هُدَنَا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ ابراهيم واسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم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 اعمالكم ونحن له مخلصون ام يقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهودا نصار قلان انتم اعلم ام الله ومن ظلم من